ومن طبعهم بوصال الى يوم الدين اما بعد تفسير سوره الضحى سوره الضحى وسوره مكيه سوره الضحى اسباب النسور ثابته الى باهي لبه ديث صحيحه والله ما سبب ذكر الياس وان ديسك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 ارقا سايره سبحان الله وتعالى والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك, ربك وما قلىك ومن عربك عديدك لفظك كراتوك سوغنا سغنا وحوت الله عليه وسلم مركز ايه كفرد مشركين تي واحدة دين ودع محمد محمد وهل تغي والله سوحاد لدلاله سوحاد لجري والله چوتي مركز رب العالمين سوحاد لجري والليل إذا سجى ما ودعك ربك ربك هل وما قل بسم الله اللهم ذي عيسانكو بالله با سورة دان الله سوء نحر إستعام كامتك نحر إستعام هذا الله سعى الرحيم نحر إستعام كامتك نحر إستعام الله نحر إستعام هذا والدحى برقين كي ينكو بارناه إلى هير واللي ذهبين كي ينكو بارناه إلى سجاء مركوا مخلوقاً دبولا ما ودعك كامتك ربك, ربك ربك وما قلمنا كوحرون wala al akhiratu dar tabo akhiru ana khair lak ka ga khair ban min al qula dar turo al wala sawfa mar dan bo ya'dik kusidona rabbuka rabbiga ay ma yurdik wa huk ra li gareya fa tard mar kasat ral alam yujidka miyusan ku hayin rabbiga yaqiman halat وهذا هو من المركز وهو جدك سوق به لربك ضلا حالة المتكلمة عما أنت فيه وعمما أنت قد حصب من الكتاب والإيمان وهذا كتاب كإيمان كأراب كلمس وهذا سوق جمهن للتوحيد والنبوة والعلم ووجدك سوكبهل الربقه عائلا حاله اتيت فقير فاقنا سوكبه ديقن وما سواه كان ديقن فعمل اليتيم اغنكه فلا تقهر حق قسم باخذ ماله غير ذلك مالك يسودك قابطه اما وحكله حق قسم وان السائله متكوي ديرا يا مساله فلا تنهر ههرورين انا هقول قولي وعما بنعمه ربك ربك النعمه او كوغن ايي او من العلم والذوته فحدث كشيكو دتك غارسي الهي و انا سبحانه ما هايل اي لابدودودو waxay tusayaan iskalabedalka umarna khalqi dig mudig ku daboolaya umarna iftiin qudratu ilahi ewin ka balan khaliqa aburi mudigaan iyo iftiinka khaliqas qudratu si awad si tusayaan allah subhanahu wa ta'ala xaas yar deeyuuhu doonay ilaa Ilaahay ku dhaarta asaga maksadiisu isku dhaarta Ilaahi weena saltigiisu ku dhaarta xalkiga uu ku dhaartana waxay tusayda awood al alle iyo qutrada allo weyn ka mid qooda markuu xalkiga ku baarto laakin annaga makhluuqaan ah Allah annaga aburtay waajib waxaanagu qaari khannaburay inaweynaynu asaga ku dhaarnno nooma banana makhluuq kalo annaga sida maloo aburay loo aburay Sa'taraadu bihadith ka-Bukhari wa Muslim ma bagaina suuban wa khuliy bi sallallahu alayhi sallam ala inna allaha azza wa jalla yanhaakum an an ala inna allaha azza wa jalla yanhaakum an tahlifu bi aabaikum allahu wa inin deedah in at aabiyalikum daaratan aabaa' allahi qaal intum dhalal lawan فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ ما يقول حيو رسول الله عليه وسلم قوفك بارنا الله كُبارتو أولي ياسموك قديك لإسكا عموس بارتو يا جوج اما الله كُباره اما عموس خالقه دلغه خالقه كُباره وينيح السقن لكن مخلوقه كُبارا الرور تازبر شيء انت تازبر شيء انت كُبار مخلوق خالقا كبارا مخلوقا كبارا مبنانا ولو انا شرك اله له شريك يا الله والضحى برق كيان كو دارت الىه والليل حضن كيان كو دارت ايدان سجا مره او بظلامه على كل شيء مره او مبدليسه وحول بكو ما ودعك واكن مقسم عليه بي ما ودعك كانت ربك الرب جاء سيدك قال له باه ما هان ربك وَمَا قَلَّ مَرْكُ الْعُرُومِ رَبِّكَ وَلَا الْآخِرَةُ دَارُ تَمْبُو آخِرُ أَخَيْرٌ لَكَ كَاغَ خَيْرٌ بَدَلًا مِنَ الْأُولَى مَدْهُورُ الدِّيَادَة الدِّيَادَة وَخَاغَ خَيْرٌ بَدَلًا دَارُ آخِرُ وَإِلَٰهُهُ وَإِنَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى دَارُ آخِرُ وَدَارُهُ تُغْتَلَغَلُهُ كَرَامَةٌ يَا أَوْلِيَاءَ دِينِكَ كَانُوا فَضْلُهُ بَلَا ازهد الناس من هذه الدنيا قد قفتا وجود وحوين زهدك بلام الدنيا دهل ده النبي محمد وعليه صلوات الله وسلام عليه ازهد الناس في الدنيا واعظمهم وراث اقراحه قفتا وجود جيسيكا بلام الدنيا او جيسيكا بلام و هو النبي صلى الله عليه وسلم سيد الدرايه امام احمد للتمديه nabiga naxbuu sallallahu alayhi wa sallam sali u auk samaysa ayu ku saaxba markaas u dhin ciisi ku dhagu ku aan salliga wax aad iska xajiga kuugu aan ku korsaarnay markaas uu rasuul fiir mali iyo dunida wax aanigaa duuniya iskugu kaana jire dunida raaxadra treedii bay u ciire inma masli wa maslu dunya ka raakib dhalla tahta shajaratin thumma raaha wataraka aniga duuniya تقول إنه مصافر وقيد حسيت وحي أنه لا تهدر لا تتعلم أنه يكون فكر وقيد حسيت وقيد حسيت لا تتعلم الناس هو انتص سأسف أفكره كلا نبي صلى الله عليه وسلم إليه غير السبحانه وليس مرضاً بي ويُعضيك كسيدورا ربك ربك الله أي ما يُعضيك أعكر هذا القرية مثل الثاني قلت waa xaalii gareeyo ku sii doona odhaali ku noqoto ah waxad xaalii ku noqoto oo aid tahay karaamada uu asagu u diyaariyay iyo ummaddiisa sida ugu dambiga faa iyo inuu raad galin noqdo laba weel ma aha asagu wax la إلى إلهي القرى للجراء يا صيدة أمودة نبي محمد الله حصابينا وحنا كميدا يتشملنا وحيالا لهو كرامينا وبيجا كوفر وبيجا كوفر وأحوض كيسة أي كعبيان ضد كستة وأصدح أرهنوت كباد بادة كفر إيا إسلام كباح ضد كباد بادة بدءا إياوه نبي محمد دين كيسي أن كميدا هنا اللي جو يستقف كباد بادة معاصيدة واوين إياه مجرمني ماذا ذاتك المسلم كأهو الله زينه اللي الدائم قمران اللي اسكعب مجرمني ماذا واوين أولي الدائمين كبت بها صدي حدثتك كبت بها أعودك ماذا كعبين قفك مرك عبان الدب دم بأم آمو إلهي وين وما هو دي سينينو نغودرا دمنا كعبه قال تعالى روحي ورصوم فمرضم بي يؤدي ككوسي دون ربك ربغا اي ما يرضيك وخالقك كوسي ريا سيده امتا لوغو نخرسا لو حسابينا اي سيده خديق لوو الذي قد كم يونسكو يهنن الى يمركه وتر ترنا نبينا مصعبا صلى الله عليه وسلم نه انفر الضباب قيله او غراي الذي قد كم يونسكو يهنن حبغا يتيما حاربه او او ابو يونس صلى الله عليه وسلم اصغى علوشو مرکر بشيبا هو يديساو استاقته مرکر اللي حسنو او چوبا الهي عبدان هو افسده امين بنت واهب مرکر امين بنت واهب الهي عافصبا ادارك اولو از عبد المطالب كفالة قاض او استاق اصاد دمائ سيدا سنة مرکو جراء هدان اوهو الهي عافصب اداركي اس ابو صلق الشيح ابو طالب او استاق الهي عفرطن سنة نبي قائل صلى الله عليه وسلم o ilaahay nabiga cabbigay o rasuul cabbigay markaas hadana qadar alle abu balid diinti tolkiisu baaqi ku noqdo shirkiga ehe nabigana wegarb isteego weed difa qadar alle wii hadboo inta islaamo garb isteego asabaa kulliibaani laha laakiin galab way weedil ku fudeynaa dible oo waxa weey ay afdaal intii saxii qaadan laakiin ma daama odayna oo matheeri saas tiradeeru nabiga ku ilaaliye oo gaashaan ugu aha oo qalab ugu aha ila aakhirki waxa weeyay ahdiga Makkah waqtiga hijrada soo dhoweyd Ilaahay oobsado markaas ay ku dhireen jahilintii Makkah markaas arbi ud daray in ku diyaar yahay wax weyn qaasaahan ارهر اوس ير خير خسرج عبدينو تي وقيمت مكه ايردين نوو امام مدينه نغاب الى علينا نوو امام تي اوس ير خير خسرج وانصار الرسول يتيم ، ألم يجيدك ميوسنكو يا ربكا يتيما انحال بهات وفا أولا سوكو ما سوى الدنيا وهو جدا كي سوكو بيهن ربكا دولا انحال بهات دنيا كالنوصا عما أنت فيه حالتها بأدخوصه قانطا اوه ال... من الكتاب والإيمان دلال كهلكا اللي ما حد ما بي كئم و باو اسرائيل قال ما صلى الله عليه وسلم وي هي تركيص عابو يا ي ورس سوق معابد بريقا بالوحده بقو كوبي الله ما يعلم الذي ستي اه بينت له غي بقو الذي لكن هو كانوا سنه واحد علم يا قران كان الايمان كك وحيدا كل سنه كاس واحد كيبغي بالال كافر معناه لا استثمار ماشي واحد كان مقناه وحير الله من سوره الشوره سر العالمين يوري ما كنت تدري ملك الكتاب والايمان ها ما غاديش يقول لك قد الكتاب يا كما هذا اوبيه ولكن جعلناه النور النهدي به من نصا كتاب كان يا كان يا او علم من قال قران من قران كودسان تاسم ايات تاس ايات ناس كفاسره ووجت كسو كبهن ربك ضالا على ت نتكلم عن ما انت فيه واحد كسو انت هبه او من الكتاب يا واليمان فهد سوكمهن او wa wacda ka saakube hin rabiga caailan xaalada ah ee mid faqir ah oo faaqnaa suqada diiq ah adoo faqir ah soo inta rabiga ku erey soo rabkum deeqi oo mark walba إذا أمر كدام بأنصار أي جرب استعجيه إلا قنائم إلهي أفريها دانا قنائم معاها أو كلئة حالة للا جرب استعجي إلهي هو إنه وذنه سيغنى النفسي الحق النفسات دانا قانعه أها فأسنه وإيه قنائم رسميه ونبي قال السبحان صلى الله عليه وسلم او ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس. Si O karlige n posteriori nii, nii nii nii nii nii, nii k plannedtee, nii nii nii nii nii sinni nii nii nii nii nii nii nii nii maan justi'i nii nii nii nii nii قد أفلح من أسلمه ورزيق كفافاً وقنعه الله بما أعطاه وحاليباني قف مصري المغضي وإلهي هو جنسل حوله وحما ترى نداد إيمان ويده ورزيق كفافاً إلى هيدا سيئة وحن نرشي سيقفر وحن نفتق وكوعي شدق وحن نرشي إلى هيدا كنعي وحن سيئة وعن قلبك على عين مرحباً قد نباله لا سيئة مال ألوان سيئة وحانا إلهي سيوكسي ولي قلبك قناعا إلهي روحي سبحانه فأما اليتيما أي فبسبب ذلك ما دام إلهي ولينا سبحانه وتعالى أدوء أدوء أدوء كو صواب دمي أدوء عن قرآن كأطول إلهي قرآن كو كو صدتشي أدوء فقيرا غني كاد لغي فبسبب ذلك سيدستر تهدوهي فامل اليتيم اغنكا فلا تقهر حقصبه حقصب او حق قصب باخذ ماله او غير ذلك همتي سنه حقي سنه كقالت قرانك مركو نبي قال لكن مرادك نبي قال يا ما نبي قال يومدي سوى اه وقال مدنوا عمر حق سنه كقالت لكن امتي كصورتو القران كان عيد المراد كان هو ان امضك لكن خطابك هو وحي نبي كاسودا اه خطاب كان نبي لكن واهين مراد كان نبي كاليما وان السائله متى ويديسنه او اما علمك ويديسنه فلا تنهر ههورلي معناها هقول قوفك الالهي علمي وكسيي اذن القران اكون كتابا لانك غي سو دجي آ حدي هغولغولينو كل حم ساكينت تو بصيحه اه ولا دين كارقفك مر مر مساكينت قلد ويني سميه وانا وخي قاتا نا خاران اي كن قريا وانا دنبابيان ضبقي marki salaada laga buhun isteega ضبقي salaada qarqujire marko qaro qeliya وخاران marka si maxariis la qadi oo qeyn yado er oo tukaalne kara afwad qira allah ku siyo dalatu keniga codkaga hoos u dhig ama inta salaad goob ku kaba haya لكن هضران ايضا ضروا مولات صحه السلطه وحتى منكر كما كان مقبيلو محاريس في حوامسكين ما درا تيغي دو قف استيغي باهي تيغي دو تشتريدو اينا درن كاس لا هتاو حتى مر كات قادك كاييدو اينا غير الله كو سي دادا صلاهت كو جينا تافي واو سواسيا هوغا وحين انت السلامه كبحي اموس صوت كا هوس ودك انت سينا إلى وعير سبحانه وأما السائل متك توقصنا فلا تنهر هجل جولي وعمى بالنعمة ربك ربك النعمة وكو جنم إيه بالنبوة والعلم نعم أباس ربك وكو جنم كشك اي بلك ما أرسلت به وحدث بالنبوة اللتي أعطاك الله جهرسي دكر رسالة وقال صوت ديري ا خ رساله ولا صوت ما ارسلت بيوي وحا ولا صوت ديري ددك غارسيه وحادث بنه الله نابن ما هو وشك يا وحي هو وحي موداي قف كان نعمه هذه الى هيسيو نعمه انه كمقته شكري لكمي تعال شكري لكم تفسير سوره الانشرح Svilla Allah nagi isan suratan ku glaba. Allah hasuarrahmei na istaaan ka Allah na istaahabey. Allah hasu arrahhimimi na arista karkae muminin tustaanan Allah na istaahabe. أعلمنا شرح لك ميانا كواس عنا بك صبانا ستراك اللابتا ووضعنا ميانا كريد عنك عقاك وزرك دمبقاك الذي دمبقاك انقضت كشنقريه ورفعنا لك ذكرك أبيك اللوحصيد ميانا سراء قادم فإنما الأسرة رأيس اللي تيركيس يوسران انما العسر يسرا لايريد كل جيركيسه يسرن فضيده عهابه فايرا فرقت marka aad ka soo jeesato min umur adduya fansat fil ilawati ilawa ku dibta wa ila rabbika rabbika anta ka ah qaliqa farq wakadbalbo wa kadon suratu alamna sharah wa sura aramna shara minan quwas inam awwila ila hayy nabiyisiy ay ilahi quaba shegan wa haytanim aras nabiy sallallahu alayhi wa sallam kalbis o qoflamatu sejiri dunkan wa hay jogay dhaman kufar rusaniira ugu yeer in ay ala kaliya caabadaan shirkiga iyo diinkay ku sugan yihiin in trocto qaboo karegaa waxa tiraadnaan waxa ku sugan ti waa baadi abayalki ma wa baadi saay waala raqman د في أن يكدل الم clinic أعود اِلَهِّ بإذَر، قيم baskets قيم يقر geo لكن ان توم الخمس مَرو يا reel لون esos فاعلت صاف في قلبي واثخ من أن يخبرات الله اللحم خُف وقيم اعتppe وفاقد يبوك جعب الالغه في يقول إله لذلك وفاقد الله لك enough وفاقدهم qalbiga allah wa sa wadiga qalbiga ya qabik rasulullahi wa ala su kumadiga tahtiliredu jiraa kanqal naftaa dal guunne ha haddo ha ta'ire toftu qow ha tirawo وحويله لأنه قرأي أخبره هذه الملكة مدكة تايرا استعانا في عم فإن تقرقرت النقطة أو كمعة تلوظ قرآن كسيد والله فيه فمن يريد الله أن يهديه يشرح سطره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل سطره ضيقا حراجا كأنما يسعد في السماع بل فيه إلهي وإلهي سبحانه وتعالى وإلهي قف الله قفك الى الدار الكريم اليوم قلبي الاسلام كو واسعنا اي امره وحق قادنا فرحت وقاركر وافذ لي اي امره سدوا نفع ربك حولها ربك وحان أبو أبو أبو لك لكن ومن يريد ان يضله يجعل سطر ضيقا حرجا في قف كانك الى هيو قدريرو بايهو قلبي سيري الي قديق ما قاره كره اوامر الله كماه حركر محرمات شيغا وحرام كهر وحو سي لوغ حر وحم يالاغ حركر وحم يالاغ مارما وحم يالاغ وحان وا باعه الله الصنيع والله يودب وحان ان وكري وي كسوجهس وحي رببت الى الهي ايلا الليل اسك كلفه الك شرن شرنا قادم هو ذا مسك صاصو لمبت قف الله من محمد صلى وقال ددانك أصبح فرحاته أكبر آه. وأكبر إلهي بقلبك هو واسعين أعلم نشرح لك أن يكون واسعين سترك الله تابع بالإيمان والعلم والحكمة والدعوة إلى الله فقلبك أقول ما أكبر آه. انت اسمه وأكبر وأكبر إنه إلهي كبير إنه نبي إنه علمي حكمة حمبارة إنه ضدك أبو يروناك قلبك على ما نشرح لك أصدرتك حركتك على مياناً مواسعين بالإيمان والعلم والحكمة والدعوة إلى الله ووضعنا مياناً كريد عنك حقاً ووصركاً دمكاً قبل النبوة دروبتي حتى كابعضي سوفك معنا نعفق لي لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر wa waddahna midan kan ridin an ka xaqqaada wisra kandbigaagi alladi dambigi aan qadda ka dhowajiyo kashan qariyay dhara ka dabar ka macnaa dambiga layska ki wax weeyan ka dambiga barakaaga xusleey sukaame aanay ridin war rafaqna niena kor iyo rubi ilaheeri lakadiga dikri والله اقيم عشان تصلاوات اي صلاه بتكضر فرد يا سمر اتعياتك البركه لك نالو اي يا نبي تحياتك الاهل سامح كل شيء لكم اه السلام عليك ايها ال وهو تدعي تحياتك السلام عليكم ايها النبي ورحمه الله وبركاته ولا بده عينها مكاسادر ولو صلينا مك تحياتكم اه صلاه دي على النبي قال له شيء صلاه ما ماشا إلهي بجيء إلهي الحيري سبحانه مرحباً يصدقى سيداستخي غريسك الفضيداء قطب بي الصباح ملك كل صباح غريسك الدعويد فإن مع القصة غريسك اللي تركيسي يسر الفضيداء هذا إن مع القصة غريسك اللي تركيسي يسر وحويري لن يقلب قصر واحد يسرين اثنين سأسأل ميحباً حد... يعني أنها قلوبة يسوكا للصحابة يسوكا لحسن المصر والتابع كانوا يقولون الوحي أهيان إلى الهدان لن يقلب عسر واحد يسرين اثنين هذا هو أنه لا يوجد فضيت كما قال ابن باقر يعني أن آياتها كيف يواجرتها؟ هل يوجد فضيت؟ إلا أنه لا يوجد فضيت وحي يواجرتها القرآن كل قدر يقولون عربي جاء. طب الشيخ الله الشيخ اصغى لمعرفه او حضر له السوق اليو اصغى لمعرفه وهال ميد وكيف هو السوق اليو ها شيخ اصغى ما انباله كيف هو والله امم ثم شيخ اصغى النكره هيلكيو اه حضر اصغى النكره لكيو والله كل دوه اه ثم من القواعد المشتهره إذا أتت نقرة مكررة تغيرا وإن يعرف ثاني توافق كذل معرفاني شهيد الذي هوين مسندة لن يغلب يسرين أسر أبدا وهو يعني آيات بركافير مع الأسر يسر الأسر الله يسكى ألا كنت أعرف ألا كنت <تصفيق> انما مع العسر يسرا وليس كتبنا على كيتو وليس متما حد اسم معرفه لا شيء سوى معرفه لسيد واسم مت اول مدينه لكن يوصل غفير مركه وانا كيرو خلكم جيت مركه دانا ليس كسته لبا فضي لا اود حيوي فضي ما وكري ما فإنما العسل نريس كالكيركيسي يسرا فضيت آهادي إنما العسل نريس كالكيركيسي يسرا فضيت آهادي فإذا فرغت مركات كرس مركات لم يخطط من أمور الدولة و أشخارها خولها أدون يدونها لأدون قد قد في العبادة عبادة لكم ببطء أغنى الدول هي إبادة وعلى غباء أدوية إلا إسكيدة لكن إبادة إلا السنة قلبي فارقا وإبادة سمعنا أن وحكة لكفة كريه وقصة منه ساعة صلى صح الله عليه وسلم حديثة بمخارج المسلم وكالنبي الله عليه وسلم لا صلاة بحثرة بعامل ولا هو يدافعه الأخفاثاني قفك عبد الله صوتك صلاة در الله أقيمه نجلح الرواين عبد انتظهر مريضا آه انتظتها مرحباً محل البيضة قلبك انتظر انتظر حقاً صلاة إنه قلب هذا هذا البيضة وعلى راو انتظر انتظر حقاً قلبي فارق وإلهي قال بلوحك ركو جريء نكتوك إلا لبك صلاة وقلبك آآ ساسوري حديثتك كارية السحر هي نسوري وبهي ماهن صلاة إنه نبي خليه صلاة مالي قفكا صدو صلاة إنه قلبك السحر لا أعلم الربا قفك أنت السياحة كيف تبتو أصدق الملك لكيفة كيف تبتو وقلبك يسوف عاربي إله يقابلي ونوحك لكي هذا أسأل لك الربا إذا أقيمتي صلاة وحضر العشاء فبدأوا بالعشاء هذه صلاة الله أقيمه عشاءه ونبت عشاء بالله اسكعه لا أعلم أن تكون حاله جماعه ايرد سكلتو كتو توضح في الكلام وحكى قرن كارغا انو توك قلبك ووجو عود دار مرضى هايص عود دار مغارسه فاذا من امور الدنيا واشغالها فنسى قرب بتوفل العباده عباده قرب بتوف قابل بس بوغي وداو وما فإذا فرقت من الفرد ويجب كمارك أتكسر فارغ في الصغة صنانة قد تبطر صنانة الدلدى واكم التفاصيل وإلى ربك ربك, ربك أنت كأو كليئة فارغة وحكاك دون ربك كليئته إتك لو حكيت دوني ربك كليئته إنه جريره دواره بقنا يسيق الفاصير وإيه ربك يا محمد دول. ربك او كلي انه بك سبراه فجع الياه رقبت الدوليسة دون من سواه من خلقك وحساك كسوهر وقلق يساك كسوهر وحالله وحباهض هذا ربك اوشيه اذا كليهوشيه اذا كليهوشيه الاوهو كليه اوهو كليه اذا كان هؤلاء المشركون معايا لكوا انقاله من قومك او تركاء قد شعلوا رقبتهم في حاجاته الى الالهه والانداده مشركين تروا يقولوا كان ايجا ضرب كونه يقباهيال كونه الهيته اللي ساميال كد او مشركين ترعينه ضرب كا رب كريم وجيد ملك له وجيد ربك فرح ربك على كل واحد قد اد كل واحد قد ولا هو بريت تشرم تركي سي الله كلي اذكر معايا بسم الله الله ندي انسان سوراتك الجلابه الله سو الرحمناني محريص طعامك الله محريصها الله سو الرحيمي محريصك كارك يا مؤمن الله محريصها هذه وطيني جيت كبتينك انكو ضارتو الى يري وزيتوني جيت كزيتونك انكو ضارتي وضرسينينا بورته لي رجا سيني انكو و هذا البلد مجالة عنه بارت المجالة الاميني امن كوامك المكرمة لقد خلقنا الانسان انسان كوامك ابوهن الهيري في احسن تقويم تسين مدى ابوهناء بطن ابوك روحضة بطن انكو ابوهنه ثم ردناه كذب انسان كوامك اسفل السافلين انت حصيدا كبو حصيدا بطن حالك إِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِبَادَ كَانُوا حَاقِرِينَ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ عَمَالًا مَّشْكُورًا فَلَهُمْ أَجْرٌ, اجر غَيْرُ مَمْنُونٍ مِثْلَ جَنَّتَيْنِ حَانَتْ فَمَا يُكَذِّبُكَ مِدْبَنِي مَعَاكَ ضِغَيَا إِنْسَانٌ بَعْدُ بَعْدَ هَذِهِ الْحُجَجِ الذي <اليصال> صلى الله اللهم ياناه باحكم الحاكمين انت وحقك الحكم ده مدك حقوقك وانا سن العداله بدمي وسنهين وهي وقتين تيتا واجيت ما اسوي او मेरा لا كنا له انا كان شوقي او دلكنا كبخم ما وا مدك ايميتو كالسفان دوو بخو جوفها لما با يري زيتون صق جوفها ودور السنين وا دور تنال موس الى يكره هذلي ومكة المكرمة انتو ربكو دار وا تيري و زيتوني جيكافينك لي لي زيتونك و المقدس قباان انكو دارت الى الهي و دور سنينك جبل سيناء بور تيليغرام كو داار تو ilaayee wa haagal baladil amiri magalada an kan makan khaba satah mirad wa satah mirad wa rabb kaswa diray nabiy mursal ah wa ulul azm ka midah kutubti ugu wa weena mid kamidari ugu soo dajiye kam boo horeeyo baytul maqdis ot thing can you mention capa كتابك وهو إنجيل وإلهي وكي كي سوى الدجية دور السنين وبرتي النبي موسى إلهي كل أحد الله رسول كالله عقب نبي موسى وكي تورادي وكي سوى الدجية وهذا البلد الأمين مقالبا مكة المكرمة وميرش اللغة صوتنا النبي أن محمد صلى الله عليه وسلم إلهي كي سوى الدجية أعظم الكتب كي هو هنا مخصب عليه إلى الحب إلا قد خلقنا الإنسان والله إلا قد حقيقيا خلقنا وان أبورني الإنسان إنسانك في أحسن تقويم تسميه بأكبر حبتنا عندما نريك أنت لا تقرأ أنك ملايب المجهد من المعرك أنك نريك أن تقرأ بالأدب كما أنت لأفورة وفورة لكن بالغ اذن قرت تغني دع انت روحك راي افكواكم الضرف مركو وحنا دعمتو سوقا دا افكوا لكن انت كلفين غيري عربي ربي لا قروح معضان ارقادك ما عرفنا وح لا ابا نو ادا كاكاو حاد كوه لين ا غوتاتو تشال ماركا ايتريطيح ساقام مثال لك دا زيتون كل بيت ايحنا بنروح لجاره كفرا انا سخت حبا المسيبه هما دا حبا نروق ونك لا سيحو كل كلنا يبونبوني واقف وادو بري اي او اتغى كل كلنا ما ينفعش حيل كده بطاني دي حداده نضيعها كقرحونهين صد في حديقه فرنت ايادنا واحد تايبت كان حل حل كان وجيدار ان يبقى بخبانك عبسا يا حدين تاساسكو تكته هو ما يضمنش يكونه يير جوغا قالين كربا هو ما يشكي وكفرت وكفرت وكفرت ني هو فاوا حاله ما سكتم يحيى ابن اكثر لديف وقاضي حنفيه شفت خليفيه وردهم قال لهم سنت قولوا واو الهباشه قال سير انك ما كفرنا غبر بها اي ضيحه غبره فرخنا كاسر علمي قامت بقرافته بالعلم بار كمثله لغيت شواغا يطله مره عيدينا الغتشوان حنا كجواوب المساله دا نخط عنك دا المجين بون رب العالمين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم تو سمده او وراءك بلا اسم التفضيل كي او قرقض بدنا دا تالو الله باشيغي خلاص نيكي اورد خاصك اي دين ان كيفرت مركب بنو اا لا روح واسم وايه لكن قلبي هذا بيصبر برك الله كو قريه كدي با اديس غلي مقارك اسك فيقه الله لا روح حباينه وحده رانا قلبي جلع باب ديكا لكن اباب دايح كو قرحنا حايس غبي قال تعالى روحيره لقد خلقنا الانسان انسان كوا ابر ما فيه احسن تقويم تو سير بده و اناك بلان كو اسفل السافلين ثم رددناه انسان كواعلين اسفل السافلين حاليا الحين اسفل السافلين وراح نردها في البرنامج حالها رددناه هو في قلت له قال حاله اي ان لغاز ليرا صفته للموصوف المحدوث ثم رددناه انسان كواعلين مكاننا الحين كو مكانك اسفل السافلين انت ها سيد نذكو هوست انت فلان احاوي لا بقى احرابنا هل أن يكون هناك أسفل السافرين؟ لأنه يقول لا قولك أمريك حافظ وكثير وحوية لا أعرف أي شيء يقول له إنسانك إلهي عابد الدين خصوصا على رأي الدين صاثوه وحانا الدليل عطوه إلا استثناء إلا الذين عملوا استثناء تصير كوا مرك أسفل السافرين لأليه وكوا ربي عابد الديني او غالبا اها رسول شان الراعد دي, دي اه إن لم نتقي الله هو يطيق الرسو وي سرع حافظ مركان ما كصفين دا موصف محدود ف عرفت تصدق ثم رجدناه انسان كوايرني ما كاننا قبلنا وجهنا سلكيدي مارتا سلكيدي مكارا رفيعين مكان, مكان كاسوا اسفل سافلين انتهوا سيدكوا وصمتوا سيدك بون في صورت والحال في صورت والحال مطابق لان اهل النار من اقبح من اق أك... لان من كل قبيح حال آه. اهل النار وحكم من كل قبيح مركا wahtahai insan ilahi wa turhiyin alahi qurhiha du'a gudo kursi sukhana channel gayra qurhi yanim aliba walu kurdina hadu rabbigi abu ra qurhi al gayne sura dise ya ah sura أسفل في الصورة والحال لأن أهل النار أقبع من كل قبيعة لكن المجرير يسعى سيدة كلمة وهو أهل أسفل وحنا رجل له يقول إنسان كبرك أدقوه وأسكت صلى الله عليه عنده وحوى النور وإلميره لديه وقال الله الله تنبوض النقام وأسكت صلى مسكحلي والومي <تصفيق> ها الى اهدى العمر يركد امرقمتك وقل لي ها مسكحلي والومي اول واحد وين مسكحلي يس واحد قارص ما يري غير با ها يا خوشي ما اسقيو ماشي تغان الربطه ها قف وسورقس اروصو صار مركبهنا حروح جاره حروح كضره كض عليها نبت يميل ان ذا اليم دغه قلال ضبركه بورم وها ويهان حالد وتو تگیا حق قودي بدرجه يما سكخدا وا كضخيف تاشردا روحنا هو, هو اليم اسفل سافر ثم ردتنا هو اليم اسفل سافلينا كو حصي حالرتي دا ضعفر دا كدقوبي داك النافدا المرتي دا كل دوت وكهصي اه بك النافدا بك كوني بغر خسركا حسين الى ارض العمل السافرين حاليه في القوه والعقل يلي السافرين قوه خاصه كرها حسين طبر في القوه والعقل لما ضبر كم حسين طبر حاجه تشس بكينه ده عن قبره كان يقائد يكالك قائده ما ضبر حبيعات كل سعطة أسفل السافرين إلا رجد الضدك عن حاصية إلا فضاء وهو ينبت كهاصل المقنة أجل الأمر أ. إلا الذين آمنوا مركع استطلوهم منقد للنقنة منقدع للنقنة مع نروح المقنة إلا الذين لكن الذين ضدكي آمنوا حقارتنيه وعملوا صميه الصالحات تعني شوين فلا هو حوس نار ايتمن اجر كاس غير ممر مثل الذين عرف لكن صدق ايمانك وعملك صالح حاله هجد قرير مركم قوي حتى يف عقل وهبدا يف قيرا اذن بي اوح النقام ثم رددناه إنسان كواعي للميه مكاناً أمع للميه مكانك أسفل السافرين انت هاصيداً متك اوهاصي انت بلنة. في الصورة والحال بكواسي إلا الذي كو ينلوح الي المهاني إلا الذين كو ينلوح الي المهاني آمنوا حقره ليه وعملوا صميه الصالحات عماش ورسل يكونوا ينلوح الي المهاني لا يعلمنا فرحو أيها الله صنعه أجل من أجل أجل وغير ممنون مدل الدورية آنهان لأنه يجب أن يكون لديه لأنه يجب أن يكون لديه مدل حافظه أنه ظاهره فما يكذرك معك هيري مدبيريه بعد هذه الحجة التي احتجتنا فيها توچين كان ار توچي سمي كغال محا كان ينهي مدبيريه بديني اول مري معنيو واحد ته انت سكنت حوشك حيطان الهو اين انسان كمرت السدن وحجير عين وحجير كد بيمريو ابو رب ديغو كد اديليو كد وا سوريه مفقوف في وا سوفدييه وا فahanر يجب إنه وانت اذ initiatives يجب كيف أثنعك هناك عدي وفعادة يござيبئ عدم الله مخلوقًا الأنفسك أنا يكبس طرف في السنة وكان إن رائعة سوف الأقم تقول ذلك لكل على عقل عقل صisf� book ووهؤك إذا فبدأ thumbs up هناك ق بيم ماني يودير كدي هذا انا اديري بكدي هذا انا صوره وير المفف عليه باللاوي ما مرك المفف عبد سن سو خير كدي حاقو غان بارايو اير بيدو ابل ماريف معنا الى سوخين او عليه ابو الله مركو باللاوي دين كسنولين ديده انت سخي جعفر لا فما يعك ديموكا فما يعك انوك محاكيه كيهيه 100 بيريه بعدوه اي بعد هذه الحجج التي احتجت بها جوين كان ام جسمي او الله ابن مخلوق ام ريت او بلاوي مركاب انترس ارتكايه قال المحاكيه كيهيه مدنيه مدينه ابالمرق ان ليسوب حنا تنكره قف كيرهذا اضمم للصوت بحمه وقفر الى هي عدل ما سببت او واحد اكيد الدوركي الله رسول صادق كتاب صادق باب راعي الهي وينه ابي حي دبنه الهني ابي العنس كبد العاوياني ببتي الله يا ابويا يا كنك جري ويه او قف كاسه وحو دغلم او حك عاويلي قالتي ابو ربع عاويلي بك <تصفيق> الله اعرضني الروح الحي اعداب عد... اللي ما حد الله بيعذبه لا باس تفدي لي العبال مرين ما جيت اضرب ولا سوقي ما نعنيت كون كي الهي درتي سلو دبي اصل الهي ابدي حي الهي دبي الهي درتي صردبتوبيت مخبك كي الذنب سيء ابو جريمي ما أصغر النفطي أنت إلهي عابد إليه لأنك إلهي عابد إليه كنبت جانب وإياه وحلاكك ملوه كما قصار هذا الأخير مركة عدالة بمجهة مقابل إلا الدونك وضعك تنميح ظلم السعودة هذا هو إلهي عابد إليه إليه إلهي عابد إليه وعامضيه إلي إسلام كبغلاب دقال الله هذا هو إلهي عابد إليه هذا هو إلهي عابد إليه hadbi waya marka la soo baxaynta lugu binto aan la soo baxayna cadaalad uu ma jiro taqfir wa qof ka soo jira aakhirba ciitu wa qfir ilay ajliman aleyhi sallahu wa allahumma yarham bi ahkam alhakeemina anta wa hakala hukunta midka u xuqunka wanaagsan u cadaalad badan yuusan ahayn way yahay hadbi haddin marka la soo baxayna تفسيروا سورة إقراء سورة إقراء تفسير كده بسم الله اللهم دعي سنكو بالله بها سورة دان الله سوء الرحمن نحريست عامك الله نحريستاه هذا الله سوء الرحيم نحريست قارك الله نحريستاه هذا إقراء أقرم بك السبنة أي ما يوحى إليك وحي, وحي وحيونه بسم ربك مفتتحا حالة كفر فرانة بِسْمِ رَبِّكَ رَبِّ الْعَالَمِينَ الَّذِي رَبِّ الْمَجْدِ سَامَا كُفُرْفُرَنَا الْأَعْلَى الَّذِي رَبِّ الْمَجْدِ سَامَا كُفُرْفُرَنَا خَلَقَ أَبُو رَيْ إِلِلْ خَلَائِقِ الْمَخْلُوقِ خَلَقَ إِلَهْ وَأَبُو رَيْ الْإِنْسَانَ إِنْسَانَكَ مِنْ عَرَاقٍ بِجِ انْجِرُكَ أَبُو اقْرَأْ اقْرَأْ وَرَبُّكَ رَبُّكَ الذي وامدك ربك علم أي علم الإنسان الخطة إنسانك وامدك بري الخطة وقرب بالقلم قلم وحلوق قرب علم الإنسان إنسانك وحو بري ما لم يعلم وحو صمرا كلا وحق إن الإنسان إنسانك لا يبطى وقلق أرعاه لأجل أن أرعاه هذا أرقائي دريد نفتي استعنى هذا ديكتون إنا إلى ربك ربك عمتكا أيها الوجع علم تأحطي أرعيت بالكورة النبي صحبنا الذي قال ينهى عبدا ادن كريرا يرود دي إذا صلى الله أرأيته بالماركة صباناو كوران إن كان أدنكو على الهدى هنون كوكي سدوكو سويايه أو أمرا و أمرا تبكير أو أمري بالتقوى على كعبسي أرأيته بالماركة إن كذبه هدو بنيي أنه متكسراد أدينيه بالحق حق هدو بنيي وتولى عن الإيمان إيمانكي Alam ya'lamu Yusayb qay bi anna Allah Allah yara inna aka li hisabihima kala hakatu miga salaata dadka la ilam yan dehi haitu wa i lanas fa'an wa bin ما فوت فوق ايا مفراينا فوقه سو في مقالها فوقه خابئت قفتي في احارها فليدع هو يرته قال كاسو ما ديو غري هي سو يرته غري هي سو يرته سننت انا قلنا هو يرينها بالله الزبانيه ملائكه لا تبدؤوا ما يوحد ان قالك سلااده كوديت وست سوتو توك واط باريف ودواو حبغا اب شيء نزل من القران وسوره النبى الله غدغي من wahay tirri markii uu horeeyay rasuulkeena suuban sallallahu alayhi wa sallam wahi lagu bilaabay waxa lagu bilaabay arruya sabiqa fi an-nawm sabo hurdadii uu ku riyoonaa shay si Puh mušоля metada vaudiga inimistea kud animaisi kud kud meid. Jesus, go За PAULHASsh kud nahtumi imp kindevasi ta�tesi kudega et Markasan saanud vaha nivjuuri, ma anab bikari, anab khmahi. Ja anab vaha nivju ma anab khmahi. Ja ta anab khmahi, ta anab khmahi. Ja ta anab khmahi, ta anab مركز يريد إقرأ, اقرأ باسم ربك الذي خلق لا يجب أن تكون قبله أقل آياتنا آياتنا سأقول قبله اقرأ أقل ما بقى السوبران المفعولك يا ما يوحى إليك وحن نبوح يوري أقل باسم ربك مفتتحا حالا تكون بالله من ربك ربك ما الذي ربك خلق أبوري ayil khalaiqa makhluqa allah asbaha isku bilaa hayl alahi khalqiga aburi qaf an wa haqii jiri -e. e wa akadni ka ka karamud wa haqii ya e kubilaa magacalo kalmaysae akh khalaiqa nawaa aburi al insaani insaan qamin di aqaf al kadiga وَرَبُّكَ الرَّبُّ ذَا الْعَظَمَةِ وَالْمَجْدِ الَّذِي وَمِثْلُهُ لَمْ يَكُنْ وَعَلَّمَ بَرَايَا لَمْ حافظكم فأول شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركة وفي القرآن السابق آيات كاسب بركيسانة وهو الرهي وعن رحمة وجوه الرهي إلهي أضامنا رغون حريستي وعن رحمة وجوه الرهي إلهي أضامنا رغون حميك وحيبار سادفك إنسانك بالله بيسي بيك لك أبورك وحيبار fasma waxa kamiba insaanka inuu baray wuxuu san aqoon saasu sharaf ku yeelay saasu karamad ku yeelay ilmiga suna wa mid uu uga socna nabi aadam xataa marayftu inuu wasad dhariiri mar maskaxdi ku sugan yahay marna arabka laga akhriya marna qalamka lagu waqra alqas kala hage jowo ayad kan sura misura ilahaye abu jahar nabiga u muhammad wuxuu bartay inuu wajigiisa xarada saar oo u xaray annaga horteen إلى وحير السبحانه كالله وحا حقه بمعنى حقا كالله وحا حق إن الإنسان إنسانك لا يدقى وقوك إنسانك اسك كيف جاء وقوك أرعاه لأجل أرعاه نفتي سأرع أركي دراد استخمع إنسانك ديققنا حراتك علىها الدوير إيمان ربك تحبك علمتك أيها الرجعة علمتك آتك. ادامه الوا لسو خيرنا الله حقي الله عليه وسلم الله حقي صلى الله عليه وسلم ارىتك نبينا سبحانه بلكوا الاستفهام للتعجيب المخاضبه مخاضب كي العجب لدينا استفهام تواظ مخاضب الله عليه وسلم وكل من اتى منه الرؤيه هي قف كصوره ركصته ارىتك بلكوا نبينا سبحانه kise순i Galki jnn le Accordingine 16-ega Come sellest ¨ alcune ees Sandla oliati te leaving last other kivid Ilasyid tulee Nastangene-i teada qual attention teadyt imp intelligence kusval Variitud ja koska see olis Ouallini kehutmas ja Mathii Dhamtur hullu اول امر اوروا بمعنى و و امر ما ما يقول بالتقوى لك نفس نفتي سرا وهو سن يدك كلو خيرك سرا لك نفس امر ارايت بالكور ان بدل هدو بيد الحق ان هي متك كريبي عبادته اسو حقي وابني وتولى وانا كيتس عن الايمان كو اسو حقي وابني باعل وكيتس ما بلغ حق انت يهرب كي الله <سؤال> الله <سؤال> يرائم ارك الله <سؤال> عن الايداء <سؤال> والتكذيب ان Ah, An-idah-i-n-nevi, nabigallad-ibiddi saadud saad sallallahu alayhi Wasallam. sallam, iya wa teklihvi hi, nabigallad-ibiddi saadud saad kei chovi, lamasfa'an waat mufana'na haat bin nasiyeti fud, fud antakab annan gundina ina waat mufana'na, nasiyeti fud ajan mufana'na, fud aso keadibatin benshe tefi خاضعات او في افعالها فليدع هو يرتمك مرك عليك الا ييمهو ناديه غليسه او انت غلان لنا هو يرته غليسه تو كليكر حدا سمعت هو حو يرينه ولا ير الزبانيه متاعها ملاعق تفريالك هو سمعو يرينه كلا هكا تشيغو لا تدخوا مدي ابوها هادي هكا يالي كليلو علينا تشوتو هو يسجد الىه وقت طريق الى الله عليه suratan wa hikam inta sidha hadith li nabi sallallahu alaihi wasallam mar ka aqiyin sujud jirey in sujud jirey wallahu subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam baraka ala.